يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمُوا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَسْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِلُونَ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَدَّقَنَاكُمْ مِنْ قَبْرٍ إِنْ يَأْتِ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ فَأَصَّدَّقَ وَعْدَكُم مِّنَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا فَإِنْ أَجَّلَهَا وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 رَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَبِأَن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلْهُ, وندخله جنة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 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يومن ذي الله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن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 وإن تعفوا وتصفحوا فإِن تَعْق تَصَح وََ تَغدِنوا فَإِن ن اللهَّه وَفور وَحيمم إَّمَا أَموالكُم وَأَولادُكُ فِتن واللهَّضُعن تَغ